بِهِم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الارض من بعدهم ذا ذي كان يمن خاف مقام و خاف وعيد و افْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدِ مَنْ وَرَاءَ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدِ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَاءٍ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ